بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان I will then let God. Uh -huh. joo sure. ولا في الدنيا ولا اسود اللهم عجل بنصرك عليك بأعداء البلة والتوحيد اللهم عليك بأعداء الصحابة اللهم احصيهم عددا واقتلهم عددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم احفظ اخوالنا في العراق واحفظهم في كل مكان يا ذا جلال والإكرام اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم احفظنا اللهم احفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك الصالحين سمعنا لي وتب علينا إنك تتباه رحيم اللهم إننا نجد بذنوبنا بين